حد فاكر آخر مرة وفنا فيها في تاريخ الكنيسة وقفنا عندي الحمد لله مع عمر بن العاص رجع تاني حسن م billions احنا قلنا راح آخر مرة كلينا فيها قلنا عمر بن العاص راح أسكندريه ما أعرفش يعمل فيها أي حاجة وقف تلات شهور ما أعرفش يدخل مدينة مدينة كانت متحاطة من تلات من تلات نواحي بالماية والنحية ال الأرض اللي فيها أرض مقفولة بصورة مخطوط عليها كذا منغنيق فما كانش جيش العرب عارف يخش البلد تمام وانا الاسكندريه كانت مشهورة بالأصور والجناني اللي فيها لانها كانت العاصمة فدايما نلاقي في اي بلد نروحها العاصمة دي أحسن بل أحسن محافظة وأنضف محافظه كانت الاسكندريه نفس الكلام تمام وانا بعد كده عمر بن العاص زهق وساب كتيبة صغيرة وقف عند وقف عند صور اسكندريه بحيث ان اي حد يطلع الكتيبة دي ايه تخلص عليه نزل راح مدينه طوخ وبعد كده راح مدينه طنطا وبعد كده راح دمياط ما اعمل في اي ما اعمل اي حاجه في الحاجات دي تمام لان كان في جيش ابطي قوي واقف في الثلاث مدن دول ما العرب ما عرفوش يخشوا البلاد دي ما كانش منه غير انه يأخذ الجيش اللي معاه ويرجع تاني على حسن بابليون يرجع تاني فين يا ماجد الحسن بابليون وعمر بن العاص خد هدنة وارتاح وحط رجل على رجل خلاص ما فيش حاجة عارف يعملها والحسن حظه ان في الوقت ده كان احنا قلنا مصر في الوقت ده المقوقذ اسمه ايه؟ المقوقز. المقوقز كان على خلاف مع الامبراطور الروماني فالامبراطور الروماني نفى المقوقز من على الكرسي من على كرسي الحكم الامبراطور الروماني اللي في روما نفى المقوقز اللي هو حاكم مصر مقاوكز إحنا لو فاكرين قبل كده قلنا إنه هو كان حابب العرب أو كان في بينهم اتفاق وكان بيخون الجيش الأبتي ففي الوقت اللي عمر بن العاص رجع في حسن بابليون وريح دماغه اتفاجئ اتفاجئ إنه وصلت له أخبار إن المقاوكز رجع تاني مصر رجع تاني يمسك مصر رجع من المنفى ومسك مصر عمال يسأل ايه اللي حصل ايه اللي حصل وايه المفاجاه دي ايه اللي خلال الملك رضي عليه قال له, له لا ده الملك مرديش عليه ده الملك مات وابنه مسك مكانه وابنه ده كان على علاقة حلوة جدا بالمقوقز فصالح المقوقز ورجعه تاني يمسك مصر وقال له يا سيدي لو انت حابب انك تدي مصر للعرب ادها لهم في اكتر من كده خيانة مفيش اكتر من كده قال له لو حابب تعمل صلح مع العرب وتدينهم مصر ادهالهم جي المقاوكز راح بنفسه المعسكر بتاع العرب اللي في حسن بابليون بوثيقة معاهدة بحيث ان يتأمن معاهده بين الروم والعرب يسلموا فيها اسكندريه اللي هي العاصمة وقلنا ان مجرد ان العاصمة تتسلم هم كده خدوا البلد كلها مجرد ان العاصمة تسلم وما كده خدوا مصر كلها اسكندريه اللي وقفوا 3 شهور مش عارفين يدخلوها جايلهم على طبق من ذهب من غير نقطه دم من غير سيف يطلع من مكانه بحته التورق معفنه كده معاهده ياخد بيها اسكندريه طيب ايه نص المعاهده <تصفيق> اول حاجة ان يدفع الجزية كل من دخل في العهد يعني اي حد هيعمل اتفاق من غير المسلمين طبعا اي حد هيدخل في الاتفاق ده هيدفع الجزية هيدفع ايه؟ الجزية دي كت عبارة عن فلوس بتدفع مقابل ان انت ما, ما تدخلش الجيش يعني انت كمسيحي هم انت ملكش الامان عندهم فانت مش هتخش الجيش بس مقابل كده تدفع فلوس تدفع جزية كل سنة ده غير الدرائب لحاجة كانت تدفع لغير المسلمين لأنهم ما بيدخلوش الجيش يبقى أول حاجة أن كل من يدخل في العقد يدفع إيه يدفع إيه الجزية تاني حاجة أن تتعمل هدنة يعني الحرب تقف لمدة 11 شهر الحرب بين العرب والروم تقف لمدة 11 شهر ثالث حاجة ان كل الكتائب كل كتائب الرومان المسلحة في اسكندرية تطلع بره البلد شايفين يعني جايل كده العمر, العمر بن العصعد من غير مهيت عفاية حاجة من غير مهيت عفاية حاجة تخيل كده انت عندك بيت انت ساكن في شقة ماشي عمي مجد وحرام عايز يخش يسرقك المهم الحرام ده مش عارف يخش يسرقك جيت انت وروحت له بنفسك بعد ما حرامي يمشي وخلاص فقد الأمل فيك انه يخش البيت ورحت انت بنفسك وروحت له وتقول له تعال اخد البيت هو ده اللي حسن هو مش عارف يخش ايه ياخد البلد جات له كده معاهدة بيقول له ايه تعال اخد البلد رابع حاجة ان جيش الروم ما يرجعش لمصر تاني أبدا ولا يسعى لردها يعني ما يحاولش أصلا أنه يجي مصر ياخدها تاني يعني مصر دي خلاص بقت إيه بقت بلد عربية خلاص خمس حاجة أن يكف المسلمون عن أخذ كنائس المسيحيين ولا يتدخلوا في أمور دينهم يعني المسلمين ما يجوش نحية كناس المسيحية ما يلمسوهاش وما يدخلوش في أي حاجة خاصة بالدين المسيح المسيحيين يحلوا أمورهم ايه بنفسهم سادس حاجة أن يباح لليهود الإقامة في الأسكندرية أن اليهود يفضلوا قاعدين زي ما هم في في بيوتهم ما يتلعوش بره البلد لأننا عارفين أن المسلمين واليهود دايما على خلاف مع بعض مين هم لا مين قال كده اليهود عايشين في مصر عاد ولحد لحد, الما... لحد وقت الملك فاروق اليهود كانوا عايشين في مصر سبع حاجه ان يبعث الروم رهائن من قبلهم 150 جندي وخمسين غير الجندي ضمانا لانفاز العقد يعني يعني الروم يبعثوا 150 جندي و واحد مدني اسير للعرب بحيث ان لو الروم اخلوا الاتفاق العرب يخلصوا على على المتين اثير اللي معاهم كمان العرب مش عارفين يعملوا حاجة وبتشرطوا مش عارفين يخشوا اسكندرية و جاي لهم كده هدية في ايديهم وكمان كمان بيتشرطوا يعني شايفين الخيانة جاي عاملة ازاي يعني اللقباط عاملين جيش و عاملين يحاربوا و يتقتل منهم ناس قد كده وفي ثانيه جه الروم باعوا القضيه وباعوا مصر وعملوا اتفاق كل ده واللقبط يعني لا حول لهم ولا قوه يعني ليه يعني هي ضربت في دماغهم المقوقذ حبيب العرب فرح صار لهم البلد طب وليه الجيش الإبطي الجيش الإبطي الجيش الإبطي ما بس ما يبقاش انت قدامك جيش الروم وجيش العرب وانت جيش قبطي كده مش مش هتعرف تعمل حاجه تفهم اه يا سيدي هو هو هو هو هو وتصدى تمام هو منه ناس كتير جدا، بس هو هو هو العدد اللي قدامك مش هتقدر هو هو هو هو طبعا هو ربنا كان سامح هو هو هو دي كلها هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو بيسلم هو هو هو يعني هي الامبراطورية الرومانية كلها وقفت على مصر لحته بلد قد كده تمام؟ مع مصالح هي كلها مصالح كلها سياسة اه ممكن, ممكن يديني مصر بس في مقابل كده انا ممكن يديني حاجة تانية تمام؟ دي كانت نصوص المعاهدة اللي بين الروم وبين بين بس عشان المعاهدة دي تتنضي لازم نسخة منها تروح لإمبراطور روما ونسخة منها تروح لعمر بن الخطاب احنا من الاول خالص عارفين ان عمر الخطاب كانت في دماغه ان مصر دي صعبه قوي حد يدخلها ورجع في كلامه كذا مرة وهو من نفسه كده من جواه عارف ان مصر دي مش مش العرب مش عرفوا يدخلوها فلما جات له الاخبار وجات له المعاهده دي اتفاجئ اتفاجئ يعني ايه اللي بيحصل يعني عمر بن العاص ده ايه القوة الجباره اللي هو اللي هو اللي هو فيها دي عشان يخلي مصر <تغضى> بالمنظر ده وفعلا مضى الصلح والامبراطور الروماني مضى المعاهده وبقت الدنيا زي الفل خلاص العرب خدوا مفاتيح اسكندريه وابتدوا ياخدوا مفاتيح كل البلاد اللي ما كانواش عارفين يدخلوها ابتدوا طبعا المسيحيين او اللقباط اللي عايشين في اسكندريه يحسوا ان العرب ابتدوا يدخلوا عليهم في البلد العرب بقى خلاص يعني بقى اصحاب البلد دلوقتي ابتدوا عايزين يفرضوا الجزية العرب عايزين يفرضوا الجزية طبقا للمواحده اللي اتمضت طبعا اللقباط انت هتاخد مني الجزية ليه دي ارضي وبلدي ما يعني انت تبعت في بيتك ملكك ويجي واحد بلطجي يهجم عليك في البيت ويقول لك انت عشان تقعد في البيت تديني فلوس هذيك دي نفس النظريه انت النظرية انتعت في بلدك وفي أرضك وجاي واحد مختصب من برة أو, أو, أو واحد جاي يهجم على بلدك وبيقول لك هات فلوس عشان تقعد في البلد دي لا هي بلده ولا هي أرضه دي كان نفس النظرية طبعا الناس عملت مظاهرات كتير وما لقوش غير الضرب واللهانة من جيش العرب ومن جيش الروب ده عايز ينفذ المحضه ده عايز ينفذ المحضه على حساب مين على حسابنا على حساب المسيحيين الاقباط تمام يبقى احنا كده وصلنا ان عمرو بن العاص جات له معاهده خد اسكندريه وحط شروطه لان هو اصلا لا عارف يدخلها ولا عارف يدخل اي بلد ثاني حط شروطه جيش الروم وافق عمر بن الخطاب وافق الامبراطور الروم وافق ما كانش فيه غير ان المسيحين يدفعوا الجزيه طبعا الدنيا كده بادئه جميله وحلوه وفي معاهده وانهم مش هيتعرضوا للكنائس ولا يتعرضوا لأي حاجه بس لما نيجي مصر قدام خلال الموضوع ابتدى يمشي من أسوأ لأسوأ هتبتدي كنايس تتحرق هتبتدي بلاد تتحرق هتبتدي يحصل استشهاد المرات اللي جايه هنعرف ايه اللي هيحصل هتعنده عنده اي اسئله وربنا المجد دائم